ظلمتم أنفسكم باتخاركم العجر فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو الرحيم وإذ قلتم يا لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الرمن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما